فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وقرآنا فرqnاه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزلاً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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَّمْ ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيلا